إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بهم يوم إذ اللخبيط القارعة إن ربهم بهم يوم إذ اللخبيط القارعة إن ربهم بهم يوم إذ اللخبيط القارعة إن القارعة إن ربهم بهم يوم إذل خبيث. القارعة إن ربهم بهم يوم إذل خبيث. القارعة إن ربهم بهم يوم إذل إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة إن ربهم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيثَ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيثَ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بهم يوم القارعة ان ربهم بهم يوم اذل قبيت القارعة ان ربهم بهم يوم اذل قبيت القارعة ان ربهم بهم يوم اذل قبيت القارعة إَِّ رََّهُ بِهِم يَوومَ إذَِّ خَبيد أَقَارعَ إَِّ رََّهُ بِهِم يَوومَ إذَِّ خَبيد أَقَارعَ إَِّ رََّهُ بِهِم يَوْومَ إذَِّ خَبيد أَقَارع بهم يوم إذ القارعة إن ربهم بهم يومئذ إذ اللخبيث القارعة إن ربهم بهم يومئذ إذ القارعة إن ربهم بهم القارعة ان ربهم بهم يومئذ خبيث القارعة ان ربهم بهم يومئذ خبيث القارعة ان ربهم بهم يومئذ خبيث القارعة القارعة إن ربهم بهم يوم إذ اللخبيث القارعة إن ربهم بهم يوم إذ اللخبيث القارعة إن ربهم بهم يوم إذ اللخبيث بهم يومئذ لا القارعة إن ربهم بهم يومئذ لا خبيث القارعة إن ربهم بهم يومئذ لا القارعه ان ربهم بهم يوم اذل خبيث القارعه ان ربهم بهم يوم اذل خبيث القارعه ان ربهم بهم يوم اذل خبيث القارعه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 بهم يوم إذ بهم يوم إذ اللخبيث القارعة إن ربهم بهم يوم إذ القارعة ان ربهم بهم يوم اذل خبيث القارعة ان ربهم بهم يوم اذل خبيث القارعة ان ربهم بهم يوم اذل خبيث القارعة إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ الْقَارِعَةُ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ بهم يومئذ لا بهم يومئذ لا خبيث القارعة إن ربهم بهم يومئذ لا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 بهم يومئذ لا القارعة إن ربهم بهم يومئذ لا خبيث القارعة إن بهم يومئذ لا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 بهم يومئذ الرامر القارعة إن ربهم بهم يومئذ القارعة إن ربهم بهم القارعة إن ربهم بهم يومئذ الرامر القارعة إن القارعة ان ربهم بهم يومئذ اذل خبيث القارعة ان ربهم بهم يومئذ اذل خبيث القارعة ان ربهم بهم يومئذ اذل خبيث القارعة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 بهم يومئذ لا القارعة إن ربهم بهم يومئذ لا خبيث القارعة إن ربهم بهم يومئذ لا القارعة إن ربهم بهم يومئذ القارعة